الحديث الأخير ذكر الرضا والسخط نعم هل بينهما مرتبه أو مراتب الرضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر الرضا منزلة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أرفع وأعلى من منزلة الصبر والصبر عرفنا أنه منع للنفس عند المصيبة من التسخط من الجزع من لطم الخدود شق الجيوب منع لللسان من الدعاء بدعوة الجاهليه فالصبر هو حبس ومنع للنفس من هذه التصرفات والاعمال والأقوال آآ آآ التي هي من التسخط ومن الجزع والرضا مقام اعلى من ذلك مقام اعلى من ذلك ولهذا في الرضا قال فمن راض فله الرضا لانه مقامه اعلى فثوابه أرفع, ارفع لان الرضا ناشئ عن قوه ايمان من العبد بالله وبقضائه سبحانه وتعالى وقدره فبلغ هذه الرتبه واعلى منه رتبه الشكر عندما يستحضر العبد في المصيبة التي تصيبه أنه في نعمة وذكر العلماء أن المصائب نعم المصائب نعم من وجوه كثيرة ذكرها أهل العلم فيستحضر أنها نعمة من وجوه فيحمد الله ويشكره وتكون حاله عند المصيبة شكرا لله سبحانه وتعالى كحاله تماماً عند النعمة شكرا لله النعمة بالمال أو بصحة أو بغير ذلك فحاله عند المصيبة شكرا لله كحاله عند المصيبة شكرا لله وحول هذا المعنى نقل في تيسير العزيز الحميد كلمة عظيمة جدا. لابن عون رحمه الله من ائمة السلف ليتنا نسمعها ان كان احد الاخوة يحمل او معه كتاب تيسير العزيز الحميد نعم يقول احسن الله اليكم شيخنا الفاضل لكن لعل الاخوة يراجعونها كلمة عظيمة جدا لابن عون رحمه الله تعالى نقلها في تيسير العزيز الحميد في حدود خمسة اسطر تقريبا نعم يقول بما أن المصيبة تعد من النعم فهل يجوز للعبد أن يسأل الله أن يبتليه بالمصائب رجاء حصول تلك النعم؟ لا ليس للعبد أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبتليه بل يسأل الله العافية ولا يدري كيف تكون حاله عند المصيبة لكن يسأل الله العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس عندما قال علمني دعاء أن أدعو الله به قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى العافية ولا يسأله الابتلاء هل يدخل في تعجيل العقوبة إقامة الحد على من يستحقه الحد في, في, في, في من يستحق هو مكفر الحدود كما قال العلماء جوابر وزواجر يعني فيها جبر للمرتكب للحد وفيها زجر لغيره وردع له عن ارتكاب ذلك الذنب ولكم في القصاص حياه فهي زواجر يعني فيها زجر للاخرين وفيها جبر لي جبر لي الذي ارتكب ذلك الدم مثل سرق مثلا فقطعت يده أو غير ذلك هذه جوابر في حق المرتكب للذنب وزواجر للآخرين إذا ابتلي العبد بمرض فترك العلاج لعدم محبته له وقال أنا سأصبر على هذا المرض هل يجوز له ذلك هل العلاج أو التداوي واجب أو ليس بواجب هذه مسألة لأهل العلم فيها كلام لكن إذا كان المرض الذي أصاب العبد مرضا متضاعفا ويسري على بقية بدنه وربما يجر إلى امراض اخرى ففي مثل هذه الحال يعني نص اهل العلم على وجوب التداوي في في مثل هذه الحال والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى التداوي وذكر أدوية كثيرة نافعة جمعها ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي وكان يسأل لمرضى المسلمين يسأل الله لهم الشفاء والعافية اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعم يقول هل تأخير فتح الله تعالى على العبد في العلم الشرعي من المصائب التي إذا صبر عليها أجر تأخير الفتح في العلم على العبد قد يكون مصيبة آه آه قد تكون مصيبه مثلاً نافعة آه للعبد بحيث يزداد إقباله على العلم وقوة الحرص عليه والنبوء فيه واغتنام الأوقات وقد يكون بعض الناس يبدأ في العلم لكنه يأتيه عن كبر فلا تكون فيه الهمة العالية في التحصيل فعلى كل حال إذا وفق للعلم ولو في مرحلة متأخرة من عمره فهذا من علامات إرادة الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين نعم يقول ما هو الضابط في إدخال أعمال العباد تحت قوله إنه من قضاء الله وقده فإذا سألت تارك الصلاة عن فعله وتركه يقول هو قضاء الله وقدره كذلك الزان والسارق العلماء يقولون باختصار لضيق الوقت يقولون إن القضاء والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب لا يحتج الإنسان بالقضاء والقدر في المعائب بل عليه في المعائب ان يلوم نفسه وأن يعاتبها وأن على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى أما المصائب فله في هذا المقام أن يحتج بالقدر وقد مر معنا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعجزا فإن أصابك شيء فنعم قال ولا تعجزا قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير استعن بالله على احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل في المصيبة قل قدر الله ما شاء فعل لكن إنسان مثلا يرتكب مثلا ولياذ بالله الزنا أو مثلا يترك الصلاة أو في هذا المقام يقول قدر الله ما شاء فعل هذا ما يجوز هذا من جنس صنيع المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء ونكتفي بهذا القدر نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك